غير المغضوب عليهم ولا الظالين يا أيها الذين آمنوا لا يجب قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى أن يكون خيرا سَتُقَوَّلُ وَلا تَنَابَثُوا بِالْأَلْقَابِ مِنْ سَاءَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا من بعضكم ان اثموا الا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قالت الأعراب آمانا اقُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَا يَكُونُ أَسْلَمْنَا وَلَن يَدْخُلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ولم يرتابوا وجاهدوا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 الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ونصار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 تذكر بالقرآن من يخاف وعيدا الله أكبر الله أكبر.